اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون إليك بذنوبنا نسألك مسألة المسكين